ل أ لا لا لا لا ل I am、um. うん。 はい。 Okay. you It is the part of us. لفضيله الدكتور م ي ص د ر و ن Gracias.、Uh...